الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثمي عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره <تصفيق> اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإخوة والأخوات المكرمات المكرمين والمكرمات حياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول بتوفيق الله مستعينين بالله تعالى وها نحن أولئي مع الدرس الثاني من دروس دورة في علم القضاء الشرعي فان شاء الله اليوم طبعا الرابع من شهر صفر لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة وان شاء الله نقول لكم ماذا سنتكلم اليوم سنتكلم اليوم في هذا الدرس باذن الله سبحانه وتعالى عن نعرف القضاء شرعا لغة اولا ثم شرعا ونتكلم عن حكم القضاء وعن أهمية القضاء ومشروعية القضاء وأيضا نتكلم عن شروط القاضي من يتولى القضاء فكل هذه الأمور إن شاء الله سنحاول بقدر الاستطاعة حسب الوقت أن نستعين بالله ونبدأ في تعريف القضاء لغة والقضاء شرعا ثم بعد ذلك كل نقطة عندما نأتي, نأتي إليها فسنشرحها في حينها إن شاء الله وننبه الإخوة والأخوات أن من يستمع إلينا يحتاج إلى صبر والعلم يحتاج إلى صبر وخاصة علما جليلا مثل علم القضاء فلا بد من التركيز وألا تنشغل بأي شيء آخر حتى تستفيد ولو كان معك ورقة وقلم وتداوم بعض الملاحظات يكون تكون بها الفائدة إن شاء الله حتى تتحرك حواسك جميعها وأنت تستمع لمثل هذه العلوم الجليلة وهو من أجل العلوم أيضا علم القضاء الشرعي وسنتكلم لماذا هو علم جليل في فيما بعد إن شاء الله لكن سنتكلم الآن عن تعريف القضاء وكما عرفه العلماء نلاحظ أن تعريف القضاء لغة في اللغة العربية ذكرها ذكر ذلك حشد جماهرة عظيمة من العلماء اللغة والفق ف كلمة قضاء معنى القضاء لغة في مادة قضاء هذه المادة في لسان العرب والقاموس المحيط ومختار الصحاح وأساس البلاغة وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وحاشية الشرقاوي على التحرير وأيضا في حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي وحاشية البرماوي على ابن قاسم وفي النهاية والنظم المستعذب بهامش الجزء الثاني من المهذب مهذب الشرازي يعني وأيضاً في مجمع الأنها الأنهر في شرح المنطقة الأبحر وحاشية الدسوقي وفي المغني وفي معظم كتب الفقه واللغة وفي وفي كل ما تدخل عندما تذهب إلى مدد قضا سيشرحونها بالتفصيل. وإن شاء الله سأحاول أن نجمع لكم كلمة قضاء من الناحية اللغوية من ناحية اللغة العربية بإذن الله سبحانه وتعالى وهناك عندما كنت أقول ربما يدور في الذهن لماذا في كتب القضاء مثلا نجد تؤلف كذا أدب القاضي أو أدب القضاء أو يعني, يعني ما معنى كلمة دخل الأدب في قضية القضاء أو في قضية مثل أدب القاضي أو أدب القضاء أو أدب القضاء وهذا ما ذكره الموردي وذكره وهي كتب شهيرة ذكرتها لكم من قبل وللخصاف وغيرهم هذه في ابن عبدين في حشيته تكلم في هذا الأمر وعرف الأدب القضاء يعني قبل أن نعرف القضاء نعرف الأدب كلمة الأدب القضاء أو الأدب أولا معناها الخصال الحميدة يبقى إذن الأدب معناها الخصال الحميدة وعندما يذكرون ذلك فإنهم يقولون فذكر ما ينبغي للقاضي أن يفعله ويكون عليه وهو في الأصل كما يقول ابن عبدين وهو في الأصل من الأدب من الأدب بسكون الدال يعني من الأدب وهذا الأدب يعني هو أن تجمع الناس وتدعوهم إلى طعامك اللي هي المأدبة وسميت بذلك لأنها مثل المأدبة يعني بتجمع الخصال الحميدة اللي ف ولأن تدعو الناس إلى الخير وهذا القاضي فيجمع هذه يعني هذه هي الخصال والحميدة أو الخصال الخير التي ينبغي أن تتوفر في القاضي أو القضاء هذا إذا هذا كلمة أدب معناها الأدب وهو الدعوة إلى الطعام أو الدعوة أن يجتمع الناس وتدعوهم إلى طعامك يعني بالمعنى تدعوهم إلى الخير. إذن القضاء معناه في اللغة هو دائما يأتي بملخصه كما يقول في شرح في ابن عبدين أيضا والقضاء لغة باختصار هو اختصرها قال هو الحكم ولكن له تعريفات كثيرة في اللغة العربية وأصله قضاي لأنه من قضايت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت يعني الياء جاءت بعد الألف قضاي فهمزوها وقلبوها فصارت قضية والجمع أقضية وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حاكما ويكون له معاني كثيرة سأحاول أن ألخصها لكم كما ذكرها العلماء باختصار في في اللغة أيضا اللغة لأن المعنى قريب من اللغة قريبة من المصطلح الشرعي ولكن المصطلح له المصطلح الشرعي سنتعرف عليه بعد أن ننتهي إن شاء الله من هذا إذا كلمة قاضى القضاء في اللغة هي بالمد قضاء ويقصر قضاي ها فقلنا كما قال ابن فارس القاف والضاد والحرف المعتل اللي هي قضاء الألف هذه أصل صحيح يدل على إحكام ها معناها إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته هذا معناه في اللغة وقال في النهاية القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه هذا في النهاية لابن الأثير ونستطيع أن العلماء حاولوا يجمعوا كل ما هو متعلق من خلال القرآن الكريم فأعطوا معاني كثيرة لكلمة لل... لل... قضاء لها معاني متعددة معنا... معناها بمعنى الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هنا بمعنى أمر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه يعني أمر بتوحيده وقد يكون بمعنى وقضينا إليه ذلك الأمر أي أنهينا إليه تقدمنا إليه وقد يكون بمعنى الحكم كما هو معلوم عندما تقول فاقد ما أنت قاض فاقد ما أنت قاض أي اصنع وحكم وفعل ما شئت وما وصلت إليك يدك وقد يأتي بمعنى الفراغ ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي فرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين كما ذكر ذلك الطبر في تفسيره وابن كثير أيضا والمفسرون عمتا ومنه قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل أي فرغ من الأجل الأوفى والأتم فلما قضى إذن فرغ وقد يكون القضاء بمعنى الأداء وكما قال الجوهري في الصحاح يقول ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أديتموها وفرغتم منها فبمعنى الأداء وهذا مثل ما قبله فلما قضى موسى الأجل يعني أدى وانتهى وفرغ وقد يكون القضاء بمعنى الإعلام بمعنى تعلم الشيء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب كما في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل هنا هذا هنا كما كل الطبري أي تقدمنا وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب أعلمناهم يعني أي أن أي أنزل إليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين أعلمهم بذلك وقد يكون القضاء بمعنى الموت يقال ضربه فقضى عليه أي قتله وفين هذا فكما فوكزه موسى فقضى عليه كما في صوت القصص أي مات يبقى قضى بمعنى مات ومقصود إنهان ماتوا هنا أيضا هذه المعاني كلها من الاشتقاقات في اللغة العربية مقتبسة من القرآن الكريم في معانيها والمعنى يعني كله تقريبا بتدور حول كما قلنا لكم بمعنى الحكم بمعنى الأداء بمعنى الفراغ بمعنى الإعلام بمعنى الإحكام بمعنى بمعاني كل هذه المعاني التي أوردنا هذه معنى المعنى في اللغة العربية لكن في اللغة في الشرع في الاستلاح يعني عندما نقول في الشرع يعني نقصد في الاستلاح هو ابن عبدين عرفها اصلا وقال هي فصل من أشهر التعريفات طبعا هو نقله عن الخصاف في أدب القاضي إن وصار عليه ومن قبله في المفصوط لمحمد بن الحسن ومن أئمة الأحناف يعني وهي المسألة كلها بتدور أن القضاء هو فصل المنازعات يعني هذا القضاء هو فصل الخصومات وقطع المنازعات طبعا كل الأمة المذاهب لها تعريفات تكاد متقاربة يعني متشابهة أو بتختلف أحيانًا لماذا؟ لأن هو الأصل في الموضوع بعضهم يقول لك من من ولاية يعني لأن ولاية فيها إلزام يعني يزيدون تعريف من ولاية فيها إلزام يعني لا يوجد قاضي واحد هكذا لا واحد يقول أنا قاضي ويفتح دكان أمام بيته وكل الناس في الشارع أنا قاضي. طب من الذي عينك اصلا لابد من والي من سلطان من له السلطان في تولية هذا القاضي وسنتكلم في شروط هذا الموضوع كما ذكرها العلماء إذن مسألة الفصلة في الخصومات هذا وفض المنازعات لا يحتاج انك تقول من سلطة ام من ولي، لان الذي يحسم النزاع من يعني عندما يقول ابن عبدين فصل الخصومات وقطع المنازعات يعني فصل الخصومات بين الناس وقطع المنازع من الذي سيحسم الخلاف بين الناس من الذي يحسم طبعا لابد يكون واحد له سلطان وله قوة فالناس تجتهد الناس تختلف وممكن يحدث فوضى ولكن من الذي يحسم عندما الناس تلجأ الى القضاء فالقاضي يفصل ويحسم النزاع بين الناس هنا بماذا بهذه السلطة المخول له من هذا السلطان أو الولي الشرعي هذا أو كما سنقول لكم فيما بعد من شروط القاضي طب بشروط الصارمة التي اشتراطوها سنتكلم معكم في مسألة مهمة وهي مسألة تبخلو هذه الشروط غير متوفرة حتى في أيامنا هذه يعني هذه الشروط لا تكاد تذكر في أيامنا هذه إذن هذا هو مدار, مدار موضوع طبعا تعريف علم القضاء من الناحية الشرعية هي موضوع كبير وموضوع ذكره العلماء في كتبهم من ناحية القضاء الشرعي التعريف اللي هو الذي نختاره يبقى اللي هو تعريف ابن عبدين هو أشهر وأقصر اختصارا وأسهل في أنه قطع في تعريفات طبعا أنا لا أريد أن يعني أتعبكم في ذلك ولكن أنا نختار هذا فصل الخصومات وقطع المنازعات على فكرة ابن أبي الدام الحنبلي له وجهة نظر في هذا التعريف ويعترض عليه ولكن في النهاية هو هذا التعريف يعني أقرب إلى الحقيقة والوصف الواقعي في هذه اللي هو تعريف الأحناف لهذا للقضاء و وأما بالنسبة لي واحد يسأل يقول طب إيه هي ما هي مشروعية هذا القضاء يعني كيف هذا القضاء ما هو أصله اصلا يعني الأصل في إيه أنت عملت يقول هو مشروع ما حكمه ابن قدامى في المغني يقول في كتاب القضاء الأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ويذكر آيات أخرى إن شاء الله سألخص لكم كل هذا فيما بعد ولكن وأيضا الشرازي المتوفى سنة 476 في كتابه المهرب الذي شرحه مجموعة من الأئمة والعلماء يقول القضاء فرض على الكفاية ثم يبدأ في الشرح يقول والدليل قوله عز وجل يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم يشرح تقريبا يعني في هذا المختصر في في كتاب القضاء. ثم بعد ذلك العلماء شرحوا كلامه هذا بالتفصيل فيما بعد. هذا كلامه أيضا موجود في شرحه الشيخ. نجيب المطيعي في كتاب المجموع شرح المهذب وفي الجزء الثاني والعشرين وأيضا من الذين تكلموا في هذا في موضوع مشروعية القضاء في العلماء كابن أبي الدم وغيرهم كل هؤلاء العلماء تكلموا في الأدلة بالتفصيل على مشروعية القضاء طبعا من الذين ذكروا هذا أيضا هو الموارد في أدب القاضي وسنذكر بعض الأدلة التي ذكرها ولكن سأحاول أن أجمع لكم نختصر لكم بعض الأدلة التي ساقها العلماء في مشروعية القضاء قالوا الدليل من قول الله تعالى في كتاب والسنة كما في قوله تعالى قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة هذه الآية استدل منها العلماء إن الحكم بين الناس هي إحدى غايات الرسالة السماوية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف شرعا بالحكم بين الناس ولذلك هو أيضا حكم بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم أصحابه أقضى أصحابه سواء في عصره في أيامه وأذن لهم بذلك أو في عصر الخلفاء بعدين سنتكلم عنها عندما نصل إلى الإجماع وإلى أقوال الصحابة في ذلك ويقول الله تعالى في الاستدلال في آية, في سورة, آية سورة صاد يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله هذه الآية بتجعل الحكم بين الناس والفصل في الخصومات هي جزء من هنبات النبوة من أي نبي لأي نبي سواء الرسول صمع أو من قبله من الأنبياء من الأنبياء وأيضا يقول الله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لماذا كما يقول الله تعالى ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز كما في سورة الحديد إذا الله أنزل الكتاب والميزان على الرسل ثم الغاية من هذا والهدف من هذا لماذا ليقوم الناس بالقسط العادل يعني في في هذا وأيضا قال الله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما هذا في الآية سورة النساء فهنا يعني العلماء تكلموا في هذه الآية إنه يجب ينبغي لا الله نافل إيمان عما لم يقبل التحاكم ولم يقبل التحاكم فقط بل لم يسلم تسليم لم يجد في نفسه حرجا من ذلك ويجب عليه أن يسلم تسليما وقال تعالى في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إذن الآية سمع وطاع لا يوجد يعني تمحل ولا تمحك الناس تقرأ لهم الآيات الواضحات المحكمات البينات ثم تجده يتمحل ويتمحك وربما يقول لك طيب لعل وعسى والتي والتي كل هذا حتى يتفلت من الحكم الشرعي أو من تطبيق الحكم الشرعي طيب وهناك آيات كثيرة جدا في هذا الموضوع و الآيات الشهيرة التي في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به ها. فهذه الآيات الواضحات والله سبحانه وتعالى يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامنا لله شهداء بالقص ولا يجرم أنكم شنأن قوم على ألا تعدي العدل هو أقرب للتقو الله إن الله خبير بما تعملون آيات كثيرة في هذا الموضوع ذكرها العلماء في في في مظانيها وهناك أحاديث أيضا كثيرة في هذا الشأن كما قالت صلى الله عليه وسلم في الحديث لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلاكته بالحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها وهذا هذا هذا حديث صحيح في صحيح الحديث أيضا في له ذكر في البخاري أيضا وأيضا في حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر حديث له روايات كثيرة وهو حديث صحيح أيضا هنا سنتكلم عنه الحاكم هنا المقصود به الحاكم هنا القاضي أو الحاكم هو الخليفة والحاكم هو المعين من قبل الخليفة أو القاضي نفسه فهذا ف فاجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ هو الثواب هنا كما يقول الموارد وغيره الثواب هنا على اجتهاده ليس وليس على خطاه يعني ربنا لا يعطيه الأجر من أجل أنه أخطأ لا لأنه اجتهد ولكنه لم يصل إلى الصواب فهنا الأجر هنا على اجتهاد يعني هو لكن ربما يفهم البعض أن له أجر لأنه أخطأ لا له بذل وسعه واجتهاده فلم يصل إلى إلى الصواب ولذلك فإنه يؤجر فقط على هذا الاجتهاد رغم أنه أخطأ رغم أنه أخطأ لكن ليس لأي أحد سياخذ هذا الأجر واحد لم يجتهد ولم يفعل يوزر هنا ويأسف إذا فعل ذلك وليست لديه هذه الملكة طيب. وفي حديث أيضا الحديث أم سلمة قالت جاء رجلان يختصمان في مواريث قد درست ليس بينهما بين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخي من بعض فأقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقصع له قطعة من النار هذا الحديث سنتكلم عنه في قضاء القاضي بعلمه في مسألة اسمها قضاء القاضي بعلمه وهي من طرق الإثبات أيضا فسنتكلم عنه وحكم واختلاف العلماء في هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل هناك حديث كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن الطلاع بالتفصيل في كتابه أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء قالوا أيضا وهناك الإجماع كما قال أجمع العلماء أجمع المسلمون على مشروعية القضاء يعني علماء الأمة أجمعوا أجمع الصحابة ومن بعدهم أنهم أجمعوا على مشروعية القضاء وتولاه كثير منهم وطلبوه من غيرهم وعين الخلفاء الراشدون ومن بعدهم القضاء في الدولة الإسلامية هذا كله ثابت وموجود في مظانه في الكتب بفضل الله تعالى لذلك الإمام الموردي يقول في من الحجج أيضا بعد أن سرد على موضوع مشروعية القضاء عندما يقول في في موضوع الاستدلالات هو حديث قال مثلا عندما استدل في السنة في كتاب أدب القاضي يقول ف بشر بن مسعود ابن سعيد عن أبي قايس عن عمري بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر هذا الحديث يقول عنه الموردي فجعل له في الإصابة أجرينهما على الاشتهاد والآخر على الإصابة وجعل له في الخطأ أجرا واحدا على الاشتهاد لاحظوا كما قال المواردي دون الخطأ على الاجتهاد دون الخطأ حتى لا فهم فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ طبعا ده كلامي أنا فهو يكون نص كلام المواردي وجعل له في الخطأ أجرا واحدا دون الخطأ على الاجتهاد دون الخطأ وحديث أيضا القضاء ثلاثة اثنان في النار هو واحد في الجنة قاد عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاد قضى بجهل فهو في النار وقاد عرف الحق فجار فهو في النار هو رواية كثيرة جدا في حديث القضاء لا ذكرها طبعا وكيع في كتابه أخبار القضاء بالتفصيل والروايات المتعددة في كتاب أخبار القضاء في الوكيع الذي أشرنا إليه من قبل وأيضا يقول المواردي وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين وحكم بين المتشجرين وأيضا استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد للصحابة الشير رضي الله عنه عتاب بن أسيد على مكة بعد الفتح واليا وقاضيا وقال وايضا استخلف قلد معازا ابن جبل رضي الله عنه قلد معازا بعض اليمن وقلد دحيا الكلبي الصحابي دحيا الكلبي الذي كان دا دائما كان وسيم جميل ما شاء الله وكان من الحسن بمكان وكان جبريل عليه السلام يأتي في صور دحيا الكلبي كان بيأتي على شكل دحي الكلبي فيأتي فيسأل فالناس تظن أن هذا الذي يتحدث مع رسول لله كما في حديث جبريل عندما سأله عن معالم الدين فكان الناس يظنون أنه دحي الكلبي وهو كان يأتي حتى الناس تأنس يعني بالشخص الموجود وقلد دحي الكلبي قضاء ناحية اليمن أيضا وكان يشبهه يشبهه بجبريل عليه السلام يشبهه بجبريل عليه السلام وكان أيضا إذا أسلم قوم علمهم أقام عليهم من يعلمهم شرائع الدين ويقضي بين المتنزعين يعني يرسل واحد يعني أي قبيلة تأتي أو أي قوم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل معهم من يعلمهم الشرائع ومن يعلمهم هذه من يعلمهم من يقضي بينهم ولذلك أيضا حكم أبو بكر رضي الله عنه بين الناس واستخلف القضاء وبعث أنس بن مالك إلى البحرين قاضيا وحكم عمر بين الناس وبعث أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا وبعث عبد الله بن سعود إلى الكوفة قاضيا وحكم عثمان بين الناس وقلد القاضي القضاء على الكوفة وحكم علي بين الناس الناس وبعث عبد الله بن عباس إلى البصرة قاضيا وناظرا فصار قال يقول المواردي فصار فعلهم اجماعا وله وله نكتة علمية جميلة استدلال جميل هو الدليل العقل والعرف أو ما يقول الآن بالناحية الواقعية لماذا الناس تحتاج إلى القضاء؟ فيقول كلام الموارد هذا مثل كلام يعني أنت تاتي المعاصرين يأخذون كلامه ويرددونه بصياغهمهم لكن كلام نص كلام الموارد يقول يقول الموارد في كتاب أدب القاضي وتعريف الموارد كما قلت لكم هو أبو حسن محمد ابن حبيب المواردي البصري البصري اللي متوفي سنة 45 هجرية في كتابه الحاول الكبير في فقه ماذا بالإمام الشافعي وهو كتاب شرح مختصر المزني في المجلد 26 اللي هو كتاب أدب القاضي فيقول دليل العقل والعرف ولأن القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والله تعالى يقول الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر ولأن الناس لما في طباعهم من التنافس والتغالب ولما فطروا عليه من التنازع والتجاذب يقل فيهم التناصر ويكثر فيهم التجهاجر والتخاصم إما لشبهة تدخل على من تدين أو لعناد يقدم على من يجور فدعت الضرورة إلى قوادهم إلى الحق والتناصف بالأحكام القاطعة لتنازعهم والقضايا البعثة على تنصفهم ولأن, ولأن عادات الأمم كما يقول الموردي ولأن عادات الأمم جارية وجميع الشرائع به واردة ولأن في أحكام الاجتهاد ما يكثر فيه الاختلاف فلم يتعين أحدهما بين المختلفين فيه إلا بالحكم الفاصل والقضاء القاطع هذا هو إذن هذا القضاء بيفصل ويقطع وينهي هذه الاختلافات التي تكون بين الناس ولذلك حتى من ناحية العقل ومن ناحية العرف الناس في إلى قضاء لا بد من القاضي هذه هذه هذا هو ما ذكره الموارد في هذه المسألة وأيضا نأتي إلى مسألة أخرى إذن القضاء هنا فرض كفاية يعني إذن القضاء كفاية. ما معنى فرض كفاية كما تعلمون تعلمون فرض كفاية يعني أن إذا قام به البعض سقط عن الآخرين لكن لو أن بلدا ما لا يوجد فيها قاضي شرع نهائي لا يجد أو خلت من أي قاضي فالناس هنا فرض عين على أي واحد فيهم سنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله أنهم يعينوا الأمثل فالأمثل الأمسل فالأمسل سنذكرها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى عندما قال هو الأول أن يكون مجتاهدا سنتكلم عن شروط القاضي يعني. ولكن ذكر في ذلك كأنه من الترخيص بسبب حال المسلمين وعلى فكرة القرافي أشار إلى ذلك في في الفروق ولكن الآن لا بد نتكلم عن كلام ابن تيمية واضح يقول الكلام ابن تيمية إنه إن شروط القضاء تتغير حسب الإمكان وتجب تولية الأمثل فالامثل فيولى للعدم أنفعوا للفاسقين يعني إن أنفعوا كل البلد كلها في البلد فجرة بلد كلهم في فاسقين فسقين ناتما يعني أنفع الفساق أقلهم فسقا وشرورا يعني هو يقضي بينه وأقله شرا وأعدل المقلد وكلهم مقلدة يعني كل اللي في القرية أو في المدينة مقلدة لا يوجد واحد مجتهد أصلاً نأتي إلى من أعدل المقلدين وأعرفهم بالتقليد يعني اللي فهم موضوع التقليد يعني حتى لا تضيع دماء الناس هذراً حتى لا يطل دم في ال في الإسلام ولا يتهدر الدماء هكذا ولا الناس والحقوق تضيع فحتى في في الشر بلد شريرة فناخذ أقل الناس شرا وإلا لتعطلت أحكام الناس كما يقول النتيجة مع الحاج الداعية إلى ذلك هذا هذا كلام نفيس ومهم ويصلح في زماننا بصفة خاصة أيضا في هذا الح في هذه الحال وسنتكلم عنها إن شاء الله من أجل أيضا في إذا خلصنا هنا من تكلمنا عن الموضوع المشروعية القضاء ونتكلم عن حكم القضاء كما كنا هو فرض كفاية ونتكلم أيضا عن أهمية القضاء يعني ما هي أهمية القضاء من الناحية الشرعية ما فائدة هذا القضاء ولكن أنا قبل أن نتكلم عن أهمية القضاء نتكلم معكم على كلام مهم ذكره ابن عبدين في الحشية في موضوع الشروط القاض شروط القضاء قبل ما نتكلم عن هيئة القضاء سنتكلم عن الشروط التي ذكروها هو قلنا القضاء معناه فصل الخصومات وقطع المنازعات ولا مشاح في التغيير يعني لو واحد شافعي أو واحد هنبلي أو مالكي أو غير له تعريف ستجد ان التعريفات متقربة في هذا الأمر ربما يزيدون فقط من من سلطة، من ولاية الالتزام، وهكذا تعريفات كلها تدور في هذا الموضوع. لا، لا ولا بأس في هذه المهمة. لأننا نختار تعريفا سهلا هو فصل الخصومات وقطع المنازعات. لأن عندنا في القضاء كما ستتعلمون في يوم بعد في قضاء العادي هذا الذي تسمعون عنه، وقضاء المظالم وفي قضاء عسكر وفي قضاء وفي قضاء أقرب إلى القضاء وهو الحسبة وفي التحكيم وهذا نوع آخر التحكيم هذا اختياري ووو سنتكلم عنه في وقته إن شاء الله ولكنه مسألة سهلة يعني لكن نتكلم عن القضاء الملزم الذي يفصل الخصومات يقطع المنازعات ويحسم النزاع هذا هو الذي نتكلم فيه الآن يقول أيضا وأركان أركان هذا القضاء ارقام احد العلماء اللي هو عالم كبير في له اسمه ابو اليسر بدر الدين محمد الشهير بابن الغرس هذا له له بيت شعر لخص فيه بيتي شعر لخص فيه اركان القضاء أنت عرف طريقة العلماء قديما كانوا حتى يحفظها طلبة العلم بسهولة يعني فقال أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم ها أول حاجة حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريقه طبعا هذه ليست طبعا ربما البعض يسمحها يفتكر انها لغات ترمات او تلصمات محتاجة رقية ولا حاجة لكن هو شرحها ابن عبدين نقول ها نقول بيت الشعر مرة اخرى بيتين يقول اطراف كل قضيات حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريقه طبعا بعض الناس ربما عندما لأني في بعض يقرؤون مثل هذه الأبيات خطأا في النحية اللغوية ويقول يلوح مثلا يقولها يلوح بعدها ممكن يقرأها بعديها أو بعدها أو يلغب المعنى ستغير يعني هو يقصد في هذا اني أن أطراف القضاء هي هذه الستة إيش هو القضاء ان هو أطراف كل قضية يعني أصل كل قضية ومنتهاها هي حكمية يعني صفة مخصصة لأن القضاء يطلق على معاني منها الحكم الحكم كما تكلمنا من ذلك والمراد كما يقول ابن عبدين بالقضية الحادثة اللي هي موضوع النزاع موضوع النزاع إذن نحن نقول هي القضية الحادثة التي يقع فيها التخاصم كدعوة بيع مثلا فركنها اللفظ الدل عليها ولا تكون قضوية أي منسوبة إلى القضاء والحكم أي لا تكون محلا لثبوت حق المدع طبعا هذه الأشياء سأشرحها في الجزء الخاص بالدعوة وشروطها وأركان الدعوة والمدعي عليه وألفاظ الدعوة كل هذا سأتكلم فيه بالتفصيل لكن أنا أشير إليكم هذا البيت الشعر نشرحه سريعا ف ويقول أطراف كل قضية حكمية ست ست أشياء ست أركان يلوح يلوح بعدها بعدها بعدها يعني عد من الإحصاء يعني أصحى عد يعني أصحاها يعني بمعنى هذا وبمعنى يلوح يعني يظهر ها والتحقيق يعني يظهر التحقيق أنها هي حكم ما هو حكم لا حكم القاضي يعني كل قضايته حكمته فعلته هذا حكم هذا هو ركن أساسي في القضاء يعني إيش قضاء بدون حكم ما هو لابد حكم يميزا ده ركن أساسي في القضاء مثل حكمت بكذا ألزمت بكذا يعني دي تفاصيل في العلماء سنتكلم فيها إن شاء الله وأيضا المحكوم به حكم ومحكوم به ايش هو المحكوم به طبعا هذه ايضا سنتكلم عنها في الدعوة ولكن هذه تستكون مهمة لنا وتكون فتح شهية لموضوع الدعوة واقسام الدعوة الدعوة الصحيحة والدعوة الفاسدة والدعوة الباطلة والدعوة بالمجهول كل هذا سنتكلم عنه ان شاء الله لكن انا بفسر تفسير فقط سهل وهو من بيت الشعوة ومحكم به وهو اربعة اقسام يعني المحكم به اللي هو حق الله تعالى المحض حق لا يتعدى المحض مش لماذا واحد يفتكر مثل ماذا ها في في الذهن على طول الزنا او الخمر أو الردة هذه حقوق الله الايه الواحد يكفر بالله هذه حق من حقوق الله المحضه وحق العبد المحض حق العبد المحد معظم المنازعات بين الناس يا حق شتماني سباني أخذ مني مالي أخذ داناني دا في, في كل ما تدخلوا المشاكل والتخاصم بين الناس هذا اسمه حق العبد المحد مثل النفق وغيرها كل هذا اسمه حق والطلاق كل هذه حقوق اسمها حق العبد المحد اللي خالصة له هو فقط وفي حقوق مختلطة وما فيه الحقان وغلب ما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى الحقان مثل ماذا القذف هذا هذا حد من حدود الله ولكن فيه حق للعبد فيه أيضا هو بيسبك أنت يسبك ولكن هذا حد حق من حقوق الله أيضا لأنه حد ونص عليه بعقوبة معينة أو السرقة هذه ما سرقك أنت فحقق أن سرق مالك سرق بيتك سرق سيارتك سرق أي شيء ولكن في حق لله لأنه حد في السرقة له نص محدد وهو حق من الله يعني يعني أنك يجب عليك أن تحكم بما أنزل الله في هذا فهو حقه أمرك بذلك ولكن العبد له حق أيضا وهو أن يأخذ ماله وأن يأخذ حقه من هذا الرجل الذي سرقه أو يشكوه أو غير ذلك او غلب فيه حق العبد في حقوق فيها العبد يعني في حد القذف الواحد يسب واحد باممه او يسبه بابن بشيء معين هذا في يغلبه لان يغلبه حق الحق الله هنا برغم ان في حق للعبد ايضا وفي حق ايضا يغلب فيه العبد على حق الله هنا يعني يكون الحق العبد العبد فيه أك اكثر هنا وهو كالقصاص القصاص والقود التعذير يعني القصاص واحد قتل قتل مع ربنا أمر نفسه بالنفس طيب القصاص في النفس والقصاص في الأطراف واحد قطع يد واحد إلى الشروط التي سنتكلم عنها إن شاء الله في بالتفصيل في المسائل الدعوى الجنائية. وانا لي كتاب في هذا الامر اسمه كتاب القصاص وجريمة القصاص او هي كنظرية والرد على وشروط القصاص وكل ما تدخلونه وطبعا هي دراسة مقارنة مع القانون الواضعي واذا اثبات جريمة القتل العمد بالتفصيل في الأحكام الشرعية سنة نعلق على بعض الشروط في هذا إن شاء الله نستعين بهذين الكتابين أيضا القصاص وإذاب الجريمة في قطع العمد في حينه إن شاء الله إذن فهو حق العبد كالقصاص والتعزير أيضا فإذا فهذا هذا هو محكوم به إذن هذا هو المحكوم به اللي هو حق أربعة أقسام ليحق طبعا هذه الأقسام هي أقسام تقريبية للعلماء بعض العلماء يقولون على فكرة كل هذه حقوق لله لأن الله هو الذي أمر أن وقال له أن يحكم بينهم بمعذر الله فهذا حكم الله سبحانه وتعالى أمر ولكن هذه تقسيم للتقريب يعني لا يجب أن نظن أن الناس متعبدة بهذا التقسيم واحد نسي هذا التقسيم وواحد غفا المهم هذه مسائل تقريبية تسهيلية للناس يعني العلماء ذكروها طيب هذا إذا وعندنا محكوم به فهمنا المحكوم به هو إيه حق الله تعالى المحضو العبد المحضو والحق حقان اللي هو الحق يغلب فيه حق الله وحق يغلب فيه العبد والحق المختلط بينهما طيب أيضا ومحكوم به ومحكوم له يعني محكوم به وله له أي إيش ما معنى كلمة له أو محكوم له هنا هو الشرع محكوم له الشرع في حقوقه المحضة أو التي غلب فيها حق ولا حاجة في ذلك إلى داع إلى الدعوة في حقوق القاضي ممكن يتصدرها بدون ما الخصم يرفعها سنحكيها إن شاء الله في في تفاصيل الدعوة وأداب الدعوة أو شروط الدعوة هي يعني ممكن في حقوق محدة القاضي مثلا رأى فيه رد عام في كفر عام ممكن هو هو يتعرض له بدون لا تحتاج إلى خصم يعني لا تحتاج إلى واحد يروح يرفع له لكن حقوق العباد المحضة ها النزاع بين الناس هذه التي يغلب فيها النزاع بين الناس هو القاضي لا تصدرها بنفسه لا بد أن أحد يرفع الدعوى له أمامه لكي يحكم لكن لو في حقوق الله او في اشياء اقرب الى حقوق عامة فيها اهدار عام فيها مصيبة عامة كارثة عامة فيها بلوة عامة للمتخص وتعوم الدين او في اعتداء على الدين او ممكن القضي يتصدر لوحده ويحكم في هذه القضية على ناس معينين او يحكم حكما عامة هذه دعوة سنتكلم في تفاصيل الدعوة ونشير اليها ان شاء الله اذا محكوم له ومحكو... المحكوم له من هو الشرع هنا كما في الحقوق المعضة أو التي غلب حقه... حقه ولا حاجة في ذلك إلى الدعوة بخلاف ما تمحض فيها حق العبد أو غلب والع... وال... والعبد هو المدعي العبد هو المدعي سنعرف يعني إيه المدعي هو يقصدون لا يجبر على الخصومة إذا تركها نفترض واحد رفع دعوة ونحط تركها الوحد كده نقول القاضي لا تعالى بالله عليك نتحيل عليه تعال هو خ... هو الخسران هو اللي يريد دعوة فإذا هو هذا هو تع... أح... أح... إحدى تعريفات المدعي وسنتكلم في الدعوة إن شاء الله إذا هذا محكوم له ومحكوم عليه وهو من هو المحكوم عليه العبد المدع عليه يعني العبد أيضا ما هو العبد محكوم عليه اللي هو العبد اللي هو المدعي عليه هو العبد دائما لكنه إما متعين واحدا أو أكثر ممكن يكون العبد هذا أو اللي هو محكم عليه ممكن يكون جماعة مش يكون واحد فقط ممكن اثنين ثلاثة لأنه ممكن جماعة اشترقوا في قتل إنسان قتل واحد مسلم فهنا في هذه الحالة فيقضى عليهم بالقصاص يبقى إذن هما ليس المقصود بها فرد واحد بمعنى شخص واحد ولكن مقصود بها متعين واحد أو أكثر أو خمسة أو عشرة أو مليون المهم يعني عدد كبير يعني فلو اشتركوا في قتل مثلا شخص ما معصوم الدم يقضى عليهم بالقصاص طيب وأيضا في وحاكم يبقى ايضا ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم الحاكم من هو المقصود بالحاكم كما قلت أنا من قبل الحاكم هو كما يقول ابن عبدين إما الإمام أو القاضي أو المحكم المحكم هو في التحكيم يعني أما الإمام فيقول علماؤنا يقصد علماء الأحناف يقولون حكم السلطان العادل ينفذ يعني واحد سلطان للمسلمين وحكم هو حكمه نافذ حكم ولكن بشرط قيدوها بالإمام العادل ولكن لا يأتي واحد في زماننا يقول لك والحكم الآن مثلا واحد من حكام الآن في زماننا من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحكمونها بالشريعة ظاهرا كما في حكومات الحرمين وغيرها ويقول لك هذا عبد الله حكم مثلا يحكم في قضية يعني أنا لا يعرف يقرأ يا رجل من, من صحيفة ولا ورقة مكتوبة والورقة عبارة A4 كبيرة فيها أربع خمس كلمات يعني يقرأها على بعد كيلو وتهتز في يده ولا يستطيع أن يتعتع ويفأفي كيف سيقضي بين الناس هذا رغم أنه يحكم بغاية وطبعا أنا أفترض جدلا يعني على الذين يتوهمون أنه حاكم يحكم بالشر رغم أنه يحكم بما أنزل أصلا يعني. طيب النقطة الثانية حاكم وهو الإمام أو القاضي أو المحكم طب إيش وطريقه ومحكوم به وله وحكوم عليه وعاكم وطريقه يعني إيه طريق الطريق فيما يرجع إلى حقوق العباد المحضة عبارة عن الدعوة والحجه يعني يقصد إيه الطريق الذي سيسلكه القاضي في حكمه هي إما البينة أو الإقرار أو اليمين أو النكول عنه أو القسامة أو علم القاضي بما يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحة كل هذا اللي هو في أقسام الدعوة طبعا سنشرحها بالتفصيل في في في طرق الإثبات سنتكلم عن هذا إن شاء الله نشير إليه في طرق الإثبات هذا هو الذي أردت أن أبينه هنا في قضية ال نعيد مرة أخرى كقول ابن الغرس في في كتاب الذي ذكره وشرحه ابن عبدين يقول أطراف كل قضيات حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريقه أيضا إن شاء الله نذكر بعض الأشروط التي ذكرها العلماء في أهمية نتكلم عن أهمية القضاء أولا هذه أهمية القضاء التي ذكرها العلماء ابن فرحون في كتاب تبصرة الحكام كتب مقدمة في غاية الروعة في هذا الموضوع فقال اسمع لكلام ابن فرحون في أهمية علم القضاء ولعظم ول... قدر هذا القضاء حتى عندما نتكلم في شروط القاضي فيما بعد فإنك تفهم لماذا القضاء تموا بهذا العلم أقول ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا لأنه مقام علي ومنصب نبوي لأنه مقام علي ومنصب نبوي وبه الدماء تعصم وتسفح تعصم يعني الدماء نعصمها من القتل يعني القاضي ممكن يعمل يعصم دم أو يصفح يعني يهدر ويقتل الإنسان يحكم بالقتل يحكم بالقاضي بالقصاص وبه دماء تعصم تعصم وتسفح والأبضاع تحرم وتنكح ممكن القاضي يحرم وممكن يحرم هنا يعني بالأدلة ودينا لكن القاضي لا يحل كما قلت لكم وكما قال ابن عبد البر وغير في الاستسكار القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما هو القاضي عليه بيحكم بما ظهر أمامه وقد يكون في الباطن الحكم خلاف ذلك وسنتكلم انا في قضية علم القاضي إن شاء الله والأضاء تحرم والتنكح والأموال يثبت ملكها ويسلب والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب وكان الطرق العلم به خفية المسارب مخوفة معاء العواقب والحجج التي تفصل بها الأحكام مهامة يحار فيها القطع والحجج التي تفصل بها الأحكام مهامة يحار فيها القطى يعني يقصد يحار فيها العقل يعني وتقصر فيها الخطى كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصول يقصد القضاء طبعا بتحرير القضاء يعني بعلم القضاء من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية وقال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه كان الرجال اسمعوا هذه هذا الكلام الذي قاله العلم القضاء الذين يريدون أن يدرسوا علم القضاء انظروا ماذا كانوا يفعلون أيام الصحابة أيام السلف وأيام التابعين كان فهم وقال قال ابن فرحون في تفسير الحكام وقد قال مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه كان الرجال يقدمون إلى المدينة من البلاد ليسألوا عن علم القضاء وليس كغيره من العلوم ولم يكن بهذه البلدة أعلم, أعلم بالقضاء من أبي بكر بن عبد الرحمن أحد التابعين طبعا. كان قاضيا لعمر بن عبد العزيز وكان قد أخذ شيئا من علم القضاء من أبان بن عثمان وأخذ ذلك أبان من أبيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما ودليل قول مالك إن علم القضاء ليس كغيره من العلوم قوله تعالى وداود وسليمان إذ أحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فأثنى سبحانه وتعالى على داود عليه السلام باجتهاده في الحكم وأثنى على سليمان عليه باجتهاده وفهمه وجه الصواب وممكن وفهمه وجه الصواب وروي عن الحسن رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى واتيناه الحكمة وفصل الخطاب قال فصل الخطاب هو علم القضاء ولذلك يقول أيضا فامتياز علم القضاء يمتاز عن علم فروع الفقه اللي في الم في المذهب فروع في الم في أي مذهب له فروع ففروع في قوي ويذون علم القضاء عن هذه الفروع لأن علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات المقدمات بين هذا العلم بأحكام الوقائع والجزئيات وغالب تلك المقدمات لم يجري لها في دواوين الفقه ذكرى ولا أحاط بها الفقيه خبرى وعليها مدار الأحكام والجاهل بها يخبط خط عشواء في الظلام ولذلك قال أبو الأصبغ بن سهل لولا حضور مجال الساء لولا حضور مجالس الشورى مع الحكام يقصد القضاء يعني مع الحكام ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه الأمير سليمان بن أسود وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن هذا كلام للشباب الذي يريد أن يتذبب قبل أن يتحاصرم يريد أن يتوسب ها بسرعة هو بيقول لك كان حفظ المدونة ويتقنها ورغم ذلك يعني لم يفهم مسائل القضاء وهيبة القضاء وهذه الأمور إلا بعد أن جلس. في حضور مجالس الشورى مع القاضي لأن القاضي قدي قديما كان يحضر بعض الناس العلماء وبعض الفقهاء يحضرون مجلس القاضي يشاورهم في بعض المسائل فيقول لم أفهم هذه المسائل رغم أنني أحفظ كل هذه المدونات والإثقان ورغم ذلك لما فإلا بالممارسة العملية إلا ما كان يجلس معهم في مجلس القضاء ويقول ويقول في أول مجلس شاورني فيه الأمير سليمان بن أسود وأنا يومئذ أحفظ المدوانة والمستخرجة والحفظ المتقن ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ممن جعل له الله إماما يلجأ إليه ويعول الناس في مسائلهم عليه وجد ذلك حقا وألقاه ظاهرا وصدقا فهذا هذا كلام نفيس قاله الإمام ابن فرحون في تبصيرة الحكام وأيضا يقول أيضا في كلام نفيس أيضا لكلام ابن الكلام وهو كلام ابن قدامة في كتاب المغني في أهمية القضاء عندما يقول في هذا الموضوع إيش إيش هدف يعني كأن إيه الحكمة من هذا؟ وقال قاله وفيه فضل عظيم يقول على ال يقول والقضاء من فروض الكفايات لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة قال أحمد يخص الإمام أحمد بن حنبل لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس يعني يتعجب وفيه فضل عظيم لمن قوي القيام به وأداء الحق فيه ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة المظلوم وأداء الحق إلى مستحقه وردا للظالم عن ظلمه هذا كلام ابن القدامى كلام النفيس هذه حكمة القضاء يعني أهمية هذا القضاء وإصلاحا بين الناس وتخليصا لبعضهم من بعض وذلك من أبواب القرب ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والأمبياء قبله فكانوا يحكمون لأممهم وبعث عليا إلى اليمن قاضيا وبعث أيضا معازا قاضيا هذا هذا الكلام في أهمية القضاء لما ذكره ابن ابن قدامة في المغني ايضا وهناك ايضا مسائل كثيرة وانا يشار الي ان الساعة مرت فانا ساختم ان شاء الله في دقائق معدودات في اهمية القضاء حتى يعني ننهي هذه مسألة في مسألة اهمية القضاء في كلام في ذكره الموارد ايضا في اهمية القضاء في دفع ال قاله المهردي في في أحكام سلطانية تقريبا في أما بيكلم عن أهمية هذا العلم النفيس وطبعا هو سنشرح لكم الكلام الذي شكره في شروط القاضي قبل بعد ذلك إن شاء الله في درس آخر يعني ولكن على أي حال هو بيتكلم عن هذه الأمية العظمة ل في دفع التهارج بين الناس بيسميه دفع تهارج هذا من أهمية من من في كتاب القضاء وكلامه أيضا لما بحاول أن آتي بنصه لأن كلامه بالنص أفضل من كلام لما نقوله هكذا لأن في كلام العلماء لهم يعني تشعر ب الله سبحانه وتعالى فتح عليهم فكلامهم يلامس شغاف النفوس تجد هذا الكلام جميلا طيبا يلامس شغاف النفوس ونجد فيه هذه الاريحية الطيبة في مسألة التعريفات والفضائل في في موضوع القضاء إذا القضاء في في في في في النهاية هو كما قلنا لكم هو فرض كفاية وعرفناه التعريف الذي قلنا لكم وطبعا نتيجة الوقت زحمنا وهناك بعض الأفكار والأراء والأشياء كنت أود أن أضيفها الآن ولكن بحاول بقدر الاستطاعة نذكر كلاما هو الذي ذكره إما بن عبدين أو ذكره غيره في مسألة أهمية القضاء إن شاء الله نجعلها نرجعها للدرس الثالث إن شاء الله فيما بعد لكن المهم أن أشير إليكم ان التعريفات التي قلناها اللغوية في اللغة العربية أنتم استمعتم إليها وذكرناها بالتفصيل وأيضا قلنا لا تنسوا أن تعريف القضاء شرعا هو أسهل طريقة هو فصل الخصومات وقطع المنازعات وهذا ما اخترناه وبالإضافة إلى تكلمنا عن طبعا بجميع مشروعات القضاء في الكتاب والسنة وذكرنا بعض الآيات وبعض الحديث وذكرنا أيضا من اجماع السحابة وذكرنا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لي مجموعة من القضاء ذكرهم ابن الطلاع وذكرهم العلماء قديما من أشهر قضاء هؤلاء نقولهم بسرعة علي بن عبي طالب وعمر بن الخطاب وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل ومعقل بن يسار وعتاب بن أسيد والعلاء بن الحضرمي وعقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان وديحيا الكلبي وأبو موسى الأشعري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وابن عمر بن عاص و. كلنا وغيرهم بعض الصحابة وعيانهم أيضا وكنا حزافة بن نيمان تقريبا عدد كبير من الصحابة هؤلاء عيانهم وآمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكموا بين يديه كان يرسلهم أو أحيانا يحكمون ويأمر لهم يقول أحكم وأنت حاضر يا رسول الله قال نعم كما قال لعبد الله بن عمر بن العاص هؤلاء هذا القضاء كان موجودا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم حكم به بنفسه وحكم أصحابه والقضاء ظل مستمرا حتى جاءت الحملة الصليبية سواء الحملات الصليبية التي قضت على العالم الإسلامي نهائيا وجاءت الحملة العلمانية المجرمة التي استصلت القضاء واعتبرت القضاء الشرعي الحكم بما أنزل الله غرضا وهدفا فقوضت دعاء من الدولة وعمود الفقري كما قلت لكم من قبل العمود الفقري في الدولة اسمها هو القضاء الشرعي فهو الذي ينصف المظلوم وهو الذي يلجم الحاكم ويكفكف من حدة الحاكم وهو الذي كانت الرعية دائما تلجأ إلى القضاء أو إلى القاضي إذا جار الحاكم أو جار الولاء أو جار السلاطين أو جار بعضهم على بعض فلذلك لا تجد هذا الإنصاف والناس الآن يحكمون بشريعة الشيطان ويحكمون بشراء أفرخ البشر وزبلات وحسلات البشر ولذلك وقعنا كمسلمين للأسف الشديد في هذا التيه، وصار القضاء غريبا علينا ولذلك نقول مصطلحات ونتكلم كأنه هذه أشياء كانت في عصر مضى وانتهى ولذلك هذه المصطلحات صارت غريبة لماذا؟ لأن الأصل في القضاء أنه يمارس عمليا فلذلك الناس تعرف ذلك بارك الله فيكم طبعا أنا أتجاوزت الساعة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإن شاء الله أنا مع الدرس الثالث في الأسبوع القادم إن شاء الله في نستكمل هذه الدورة الشرعية وبارك الله فيكم إن شاء الله لنا عودة معكم بعد دقائق لنستمع إلى بعض الأسئلة والاقتراحات وبعض الأشياء بارك الله فيكم ومن يعن له من سؤال نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنفعنا بما علمنا الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله نعود عليكم بعد خمس دقائق والسلام عليكم عليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم الشيخ وصلى الله تعالى أن ينفع بما قلتم ويجزيكم خير الجزاء بما أن الشيخ يعني قال أنه سوف يأتي بعد خمسة دقائق